وخفيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعو ربكم تضرعا وخفيا قيتاتشهن تنانساتشهن دبكك ولا تشوه لما نوت خفيا خلق قولي وذكر ربك في نفسك اندمي خفيا ما لك خافيا في نفسك براسه قبزكو هنك بجان هنا استي الله هنستوز قبزو قجيتهو قاراق نينتون ما ترى كنفل لكسو بجان هنا عند عنده كده عن يا راس الحجا سلمن سو اندي سامالت يفلقا كن دكمتن لله ستناجر سو اندي سامال مس مفلق مال من أن انت دكما اندهن كن ميا وفي سياحين يعني انا موسى لا قال رفع الناس واصواتهم بالدعاء سوج دعاس يا ربي يا لو يجو دعاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس سوج اربعوا اربعوا على انفسكم زك ارقوا دمطعون فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا ان انتكو امت لموت دن كورنا ديداد سو ادلم امتناغرو تحيا للسماع البصير نو الذي تدعون سميع قريب ان ذا متطروت جهه الله لان انت هنا سميعتهم نو تضرعا تذللا خفية بخشوع قلوبكم وسيحه اليقين بوحدانيتي وربوبيتي فيما بينكم وبينه لا جهرا مرااة برياء ترقط نو لا يحب المعتدين الله دبر ميا الفوتن في الدعاء ولا في غيره بدعاءه هنا بليله بوتا لاي يهنن مياي ايفلغم رواه الامام احمد انا أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول سمو. اللهم إني أسألك الكسر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها جنة السقبة الكسر الأبيض نجحن سعبك أكل فلقال له فقال يا ابو ني سل الله الجنة وعوذ به من النار لجنة زيال لزرزر نقرأتك باباك جنة السقبة ملك سعبك أكل أهل لما نارد فإني سمينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله ملكتن يا سيلو سمجات جوال يكونوا قوم يتدون في الدعاء والطهور واذا في قيامه الدرس سيل قيامه ملکوت كميبالو تاندو بدعانا بنصحنا متام دنبر يمالفو يماكابدوا سوچ يمطالو سيلو سمچالو ني ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها الله بلا الله بتوحيد كاستككلات بهالا نبي صلى الله عليه وسلم لتا اسلامن كاستمرواتو نا مريت كصداتش بوحالا اتطبلشوات مريتن على لا تو سيدو في الارض ودعوه لمنوت خوفا فرتاچو وطمعا انتسفامارغاچو خوفا من عذابه وطمعا في جنته بين الخوف والرجاء بفرحتنا بتسفامكاك إن رحمة الله يا الله هزنت قريب من المحسنين اللهم كمي فارو سوتيك أرّب نوم ربك في نفسك إنه لا لا يحب المعتدين لا تفسد في الأرض بعد إصلاحه ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما ضره بعد الإصلاح فإنه إذا كانت الأمور ما على السداد ثم وقع بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد مريتك تستكاكلش وهلا نقرج كامارو وهلا عندك نعمت ما بلاشت بدءا من ياسك أي تقوار مالة خوفا وطمعا إن رحمة الله كريب من المحسنين ورحمته وسعت كل شيء رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويترقون زواجره قريب ولم يقل قريبة معنى الثواب وهو الذي يا الله يانو يرسل الرياح نفاسا يملك بشرا عبا الساري عربو بين يدي رحمته كزن عبو بفيت أزي رحمة بمالت يتفلق مطر نويل أي بين المطر كما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشر رحمته وهو الولي الحمين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها رحمة ومالات زية تفلقوا زنابنا وهو الذي يرسل الرياح نفاسا يملكنا بشرا أبسار يارقوا بين يدي رحمته كزناب وبفين حتى إذا أقلت سحابا دامنا ست الشكم نفاسها ثقالا كباد بزناب يكبدون سقناه لبلد ميت يعني شكم متاودة نبرش درك أو نبرش عقر أننا دوالنا فأنزلنا به الماء ازያ موتو ሀገር ላይ ወahanan አወርድና فأخرجنا به من كل الثمرات كفرافرየዎች ሁሉ ፍቃደኛ ይሆን ናቸው ነገሮች እናወጣበታለን كذلك کلک እንደዚሁ نخرج الموتى موتانոչንም ከየተቀበሩበት እናወጣቸዋለን تذكرون تستعوذون ذرا والبلد الطيب زناب يميوردبت بوتا تروا غير كونه يخرج نباته باذن ربي بقيته فقعد طروه هنا بوقايو يبقلال والذي خبث يا يقششاو مريض دمو ما يرباو لا يخرج الا نكيدا يدرقه نكيد نكيد هنا نكيد معنات ما يربا فر وته يتيللو عالمو جيدو غيرو كسي با نكيد معنات فايده يللو هنا يوطال زمبلو بادو يدرقه مدنو ميبالو يمكنه قفونده قفابرو يبكلنا كذا بهالا ييه مريتو منم يال هونا ترى مريت كو سيون قفو سياافر ايقرا تاچو طرو مريت تدرربه مريت يتهنيا سيون يا냐و غن انداوم ان ذا يد كم من غنغنغت الله كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون سو من ذي نو معناتنا القران سيورد يخرج نباته باذن ربي ليلو دغمو منم ما والبلد الطيب والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الآيات لقومي يشكروا لك بزي ملكو لم يامسق نسوج أنت صغيرين باندي ملكو اندانت ان بتاتتنات شوالا تصريف مالت مكعير تصريف مالت مكالبابت مع نبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا ان يتلاكب بات ملكتنا يورد بزو زناب مريت لا يورد بزو زناب عندنا اتشوم السالي اتشور فكانت منها نقية قبيلة الماء فانبتت الكلاة والعشب الكثير مريت زناب يورد ببث مريت نسوه مريت بزونا قروتش يورد ببث انتن يب ميباقل ببث النات اك عمين وكانت منها اجاذب ليلو ادم موزن بلو قد قد دايه هنا امسكت الماء وهمتز فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا لرأسوا باتهم لسواجتوا وهاس كمتا اندي تطو اندي تطبو انسا سواجتوا وندي تطو حلاك وندي تطو يادرقات جالج من طائفة نخرى ما انما هي كعان لان تعيهونا يتقلب باتا لان تعيهونا زنابو لك اندورة تندردروتون وطميه ما يزي ما يجد لرأسوا مريض سست عينت م سستنياوي هي اندزي زيرغف ياله مالت غدغدا يلهلو من ما مقاطريا يلهلو يتغلبط لنطامريت دينغاي يا باي غاراوچ اندزي دينغاوچ الاو لا زنافيورد بارادو بيورد, بيورد. من يونال هيك عان لا تبسك ماء ولا تنبت كلا وهاتي زبك أيات تابكا فذلك مثل منفقها فقها في دين الله ونفعه ما بعث لله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ورسلت به إيه أني تلاقبتا سوى عينتنا يمجم مريعو أني دين بنام بتررتو ለራሱም ተጠቅሞ ለሌላም ሰው የጠቀመ ሰው ማለት ነው ዝናብ ለራስ አጥጣለች ለሌሎችም ታበክልና ታበላልች ሁለተኛው ደግሞ ለራሱ አልተጠቀመም ሌሎቹን ያስተምራል ሌሎቹን ያስተምራል ዝም ብሎ ዒልሙን በራስ ላይ ይዟል የሚሰራው ግን ከዚያ ተቃራኒ ነው ለሱ አልተጠቀመም ሌሎቹን ጠቅመዋል ሶስተኛው ለራሱም አልተቀበለም ለሌሎችም አልተጠቀመም أعلكون دعليل النزيانه النزي سوستوكم السالوات أنية لأكوبة عينت يزنى ويمريت عينت نو إلال إلال نبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا قل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تشكرون بارك الله فيك جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته